يقول السائل حفظكم الله ما حكم التعامل مع البنك الربوي الذي فتح نافذه اسلاميه وطريقه التعامل في حال اذا اردت بناء منزل يعطيك المال في في حال في حال اردت بناء منزل يعطيك المال بشرط رهن المنزل حتى سداد المبلغ مع فائدة سنويه على المبلغ قد تصل الى 6% طبعا السؤال هذا مركب هل يجوز ان اتعامل مع بنك يتعامل بالربا هنا حكم وورع اما الورع فهو ان الانسان يبتعد عن هذه البنوك بقدر ما يستطيع ويتعامل مع غيرها ما دام أنه يجد طريقة وأما الحكم فإذا كان التعامل مع هذه البنوك فانه يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أهل الربا والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بحالهم فإذا كانت المعاملة مع هذا البنك الربوي معاملة صحيحة فإن هذا جائز وإن كان الورع البعد عن مثل هذه الأماكن فالأخ يقول هذا البنك فتح نافذة إسلامية معاملات إسلامية وهل يجوز أن أدخل في تمويل عقار وهم يرهنون العقار؟ مع فائدة سنوية طبعا الفائدة هذه ليست الزيادة على القرض والا هذه ما هي إسلامية وإنما هذا ما يسمى بالتمويل بحيث مثلا يريد شراء البيت فالبنك يشتري البيت ثم يقصط عليه هذا البيت بزيادة عما اشترى هذه الزيادة في الثمن طبعا انا لا احكم على العقود الا بعد ان نطلع عليها وذلك في الحقيقة انه ثبت عندنا تلاعب هذه البنوك وهم يتعاملون بالربا الصريح فليس هناك إشكال في تلاعبهم بالمعاملات فكثيرا ما يكون العقد في الحقيقة ربويا واحيانا لا يملكون السلعة أصلا وذلك احيانا قد يقولون للشخص هذا شيك إن أحببت أوصله للمعرض مثلا وإن أحببت ضعه في جيبك واصرفه ولا حاجة أن تشتري السيارة ولا شيء مع أن الصورة أنها معاملة في شراء سيارة ونحو ذلك والعلماء يقولون المخادعة في الربا أشر من صريح فلا فلابد من أن نقف على العقد فإذا كانت المعاملة صحيحة فاشتروا البيت وملكوه ملكا تاما ولم يلزم المشتري بشيء قبل أن يملكوا البيت لا بورقة لا بتعهد لا بعربون ولا بشيء فأصبح عند شرائهم البيت حرا ان شاء اشتراه منهم وإن شاء ترك وباعوه له بالتقسيط بزيادة في الثمن يتفق عليها عند العقد فيصبح مثلا قيمته بمليون ونصف تقسط على خمس وعشرين سنة فهذه المعاملة صحيحة لكن لا بد من النظر في حال كل معاملة بالنسبة للمنوكة الربوية وانا اقول يا اخوة البنوك الربوية لا يجوز الاعتماد على قولهم لانهم ساقطوا العداله بتعاملهم بالربا فلا يجوز الاعتماد على خبرهم فلا بد من التيقن والمعرفة من أنهم يعني ملكوا هذه السلعة ونحو ذلك يعني الآن يا إخوة البنوك الربوية يبيعون سلعا خيالية ليست موجودة يقولون تمويل إسلامي ويبيعون سلعا خيالية ليست موجودة يعني يقولون حديد في البحرين يأتي مثلا يقول والله نحن عندنا حديد في البحرين نبيعك الحديد في البحرين وتوكلنا نحن ونحن نبيع لك وانا مرة قلت يعني هذا الحديد الذي يذكرونه يعني لو كان في البحرين غرقت البحرين لكن اشياء سورية او يقولون عندنا بلاتينيوم او كذا في, في, في نيكاراغوا او في وبعض الناس ايضا وهذه مسألة مهمة لا يعرف السلع التي يدعي انه اشتراها تمويلا أنا يأتيني بعض الناس يسأل يقول يا أقول له ماذا اشتريت والله ما أدري يقولون رز يقولون مكيفات يقولون ما يعرف وهذا يخرج المسألة من البيوع بالكلية لأن لابد من العلم بالسلعة ولكن للأسف كثير من الناس جعلوا هذا مجرد ستارا للربا يجب أن تشتري سلعة معروفة لديك، وأن تعلم أن البنك ملكها، وأنا افتي بأنه لا يجوز توكيل البنوك الربوية في بيعها، بل تتولى انت بيعها أو توكل ثقة من طرفك، أجنبي عن البنك، لأن هذه البنوك لا يجوز الاعتماد على. قولها وعلى فعلها نعم. بارك الله فيكم في بعض الجامعات لديهم قانون الزيادة بين قوسين الغرامات يقول مثلا من تأخر في التسجيل بعد المدة المقررة يغرم 500 درهم ما حكم هذا الشيء زيادة اذا كانت في العقوبات في العقوبات وليست في المعاملات فالصحيح أنها ليست من الربا وإن كان بعض مشايخنا ذكر أنها من الربا مثل أن يقال عقوبة السرعة خمسمائة فإذا لم يسدد خلال شهر تكون العقوبة ألفا هنا في الحقيقة هذه عقوبة الذي خالف وسدد في شهر هي خمسمائة والذي خالف وسدد في شهرين العقوبة ألفا فهذه على القول بجواز العقوبات المالية ليست من الربا ليست من الربا على الصحيح من أقوال العلم وأن من مشايخنا من قال إنها ربا لأن فيها زيادة بل هاتان عقوبتان مختلفتان من خالف وسدد في خلال شهر عقوبته خمسمائة من خالف وسدد في شهرين فأكثر عقوبته ألف فإذا سدد في, الف في, في شهر نالته العقوبة الأولى وإذا سدد في شهرين نالته العقوبة الثانية وهما عقوبتان وليست يعني إضعافا أما الزيادة في المعاملات فإن كانت محدده محددة بحيث يقع العقد عليها ابتداء فهذا لا تضر. وضح لكم الصورة الجامعه قالت من سجل في شهر في الشهر الأول بثلاثة آلاف من سجل في الشهر الثالث من التسجيل بخمس آلاف من سجل في الشهر السادس بعشرة آلاف الآن لم يسجل ويزاد عليه لا الجامعة وضعت رسوما محددة فأنا عندما آتي وأتعاقد أعرف المطلوب أن إذا تعقدت في هذا الشهر فالمطلوب مني خمسة آلاف انتهينا ما فيها عشرة ولا غيره إذا تعقدت في الشهر الثاني سيطلب مني عشر آلاف لن يطلب خمسة آلاف فأنا أتعاقد على هذا فهذا يجوز اما اذا وقع التعاقد على مبلغ ثم يزاد في الرسوم اذا تأخر عن السداد في وقتها يعني فهذا هو الربا، هذا هو الربا، يعني تعاقد مع الجامعة وعلى انه في كل شهر او في كل ستة اشهر يدفع خمسة قالوا فاذا تأخرت في هذا الشهر سنزيد الى ستة الاف فهذا هو الربا. الذي لا يجوز. نعم. يقول باركت فيكم بطاقات الائتمان الخاصة بالذكاء والتي من خلالها تملح المكافآت في برامج وتعادل إداب مثل أن ياشركات الطيران أو تضع رسومات في الأشياء الذكية في الإتصالات البريد. بطاقات الائتمان طبعا أنا لي فيها رأي على كل حال. وأرى أنها حتى عند البنوك الإسلامية أرى أنها لا تجوز إلا عند الضرورة والاحتياج اعني فيما يتعلق عند البنوك الاسلاميه لما؟ لأن حقيقة أن البنوك الإسلامية وكلاء ونواب عن الشركات العالمية بطاقات الائتمان بطاقات تابعة لشركات دولية والبنوك الإسلامية وكلاء فهم جزاهم الله خيرا لا يلزمون العميل بزيادة ولكن في حقيقة الأمر أنه لو ترتبت زيادة سيدفعونها للشركات الأصل هم ما يأخذون من العميل ولكن يدفعون للشركات ولذلك في العقد لابد ان تحدد المدة التي يسدد فيها المبلغ حتى لو ما كانوا يأخذون زيادة يسدد الطرف الثاني المبلغ خلال اربعين يوما لان هذا من حيث النظام والقانون يجيز لهم ان يأخذوا زيادة اذا لم يسدد خلال المدة وهو امر ملزم به من قبل الشركات الام فالحقيقة أن هذه العقود أصلها ربوي وإن كانت البنوك الإسلامية لا تلزم العميل بدفع شيء، فأنا أقول إذا لم يحتاج الإنسان إليها فلا ينبغي أن يأخذها ولا يجوز أن يأخذها أما إذا احتاج إليها كأن كان هناك أشياء لا يستطيع أن يشتريها إلا بها من البنوك يعني يأخذها من البنوك الإسلامية بشرط أن يلتزم بالسداد قبل المدة حتى لا يترتب شيء على البنك فيكون سببا في الربا لأن حقيقة هو إذا لم يدفع الربا سيتسبب فيه إذا تأخر وأنا أعرف أن بعض البنوك الإسلامية تدفع الملايين سنويا لسداد المستحقات على هذه البطاقات فهذا شيء بقي ما ورد في السؤال وهو أن هذه البنوك تعطي مزايا لحاملي هذه البطاقات تسمى بالمكافآت نقاط واميال ونحو ذلك فهل يجوز أخذ هذه المزايا والمكافآت؟ اذا كانت هذه المكافآت تحصل لكل من اشترك تحصل لكل من اشترك وحصل النقاط المعينه بمعنى ليس فيها قمار يمكن تحصل ويمكن ما تحصل فالصحيح من اقوال العلم انه يجوز اخذها يعني كل من وصل إلى كذا يحصل على كذا نقطة كل وليس فيها قمار فالصحيح بن أقوال العلم أنه يجوز أخذها أما إذا كانت سحوبات يقولون سحب على سيارة سحب على فلة سحب على كذا فهذا لا يجوز لأنه من القمار وهو مترتب على المال هذا لا يجوز نعم هذان صارمان قريبان أحدهم يقول إذا طرقت من شخص أجل من أجل مئة أجر وعند حلول الأجر أعطيته مئة وعشر آلاف بدون اشتغال هذه عندي هل هذا جائز؟ ومثله قريبون يقول ما حكم أقرب رجل من أقرب رجل الآخر ولم يشترط فإذا رد الرجل الآخر قلب دابة أفضل من الذي بعض أهل العلم يمنعون هذا ويقولون إن هذا من ذرائع الربا فإذا اقترض مئة ألف يقولون يرد مئة ألف ويقولون يجب أن يرد مثله مقدارا, مقدارا وصفة لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يكن ذلك على سبيل المشارطة فهذا من حسن الوفاء ويجوز فيجوز الإنسان مثلا إذا أن, أن, أن, أن يرد مائة ألف مثلا وهدية أو يرد أحسن من الحيوان الذي اقترض أو نحو ذلك وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة لكن تبقى مسألة مشكلة عند أهل العلم وهي إذا عرف إنسان بأنه يرد أحسن مما أخذ فهل يجوز أن يقرض بدون اشتراط عليه أو لا بد أن يشترط عليه ويقال له أقرضك بشرط أن لا ترد شيئا هذه مسألة من عرف برد أحسن مما اقترب وهذه إن شاء الله ستأتينا ربما غدا أو بعد غد في قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا وسنتحدث عن هذه النقطة مسألة من عرف برد أحسن مما اقترب نعم <تصفيق> هذا إن شاء الله سيأتي في القاعدة كل قرض جر منفعه وهو ان هناك منافع مستثناه باتفاق اهل العلم منها شكر المقترض والثناء شكر المقرض والثناء عليه هذه منفعه له لكن هذه ملازمه للقرض ومنها دعاء المقترض للمقرض هذه منفعه ولكنها ملازمه للقرض لو منعت لمنع كل قرض فهذه مستثناء بإجماع أهل العلم ولذلك سياتينا إن شاء الله أن ابن حزم رحمه الله يقول ليس هناك قرض في الدنيا إلا وهجر منفعة فالشكر والثناء والدعاء هذه تسمى المنافع اللازمة أو المنافع التي تقتضيها طبيعة الإنسان وهذه مستثناء وسأتكلم عنها إن شاء الله في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا يقول السائل بارك الله فيكم أنا أعمل في محل لبيع الطلاء والشركة ترسل إلينا بعض الهدايا لتوزيعها عن العمال وفي بعض الأحيان نقوم بشرائها على حساب المحل وتوزيعها فما حكم هذا العمل الحمد لله أفهم من هذا أن هذه مقافأة تحفيزية للعمال ان هذه مكافأة تحفيزية للعمال فإذا كان كما فهمت أن العمال يحفزون بهدايا وهذه الهدايا ليست داخلة في الاجره ولا مشترطة في العقد فباب المكافآت واسع ويجوز هذا ولا حرج فيه يقول حفظكم الله أنا كنت تعمل في وظيفة حكومية تأخذ على المراجعين على معاملاتهم مقدارا من المال لكننا كنا نأخذ المال عن طريق البطاقة المالية ولكن جهاز سحب المال يأخذ مبلغا معينا بحسب المال فإن زاد المال زاد المبلغ وهكذا ما فهمت يقول بارك الله فيكم ماذا تنصحون في استخدام بطاقات الائتمان لكن مع التأكيد من دفع المبلغ المستحق كاملا قبل حلول الأجل بحيث لا تكون هناك أي زيادة أو فائدة والغرض من هذا هو الاستفادة من الخدمات والخصومات الضرورية المقدمة على البطاقة نحن نقول إن الإشكال أن العقد نفسه عقد ربوي إما أنه يصرح فيه بالربا أو يتضمن ذلك يصرح فيه بالربا بأن يقال يتم السداد خلال أربعين يوما وإذا لم يسدد العميل فإنه يزاد كذا وإما أن يقال إنه يتم السداد خلال أربعين يوما ويسكت عن الزيادة فالاصل أنه لا يجوز أن ندخل في هذا الباب لكن إذا احتيج إلى هذا لأمور لا يستطيع الإنسان ان يصل إليها أو على كمالها إلا بهذه الطريقة بطريقة البطاقات فلا بأس من دخولها مع البنوك الإسلامية بشرط أن يلتزم الإنسان بالسداد قبل أن يترتب على البطاقة شيء لأنه إذا ترتب كما قلنا سيتسبب في أن البنك سيدفع هذا للشركة الأصل يقول أحسن الله إليكم لو أن البنك البنك وافق على القرض مقابل فتح الحساب لديه فلماذا, نقول فلماذا لا نقول بأن هذا من باب ضمان البنك لحقه بدلا من قولنا بأنه ربا نحن لا نقول في هذا ابتداء ولكن طبعا نحن نقول إنه لا يوجد في من البنوك قروض وإنما هي إما قرض ربوي ومحرم أو تمويل بطريق المرابحة ونحو ذلك لكن الذي قلناه لو كان على الإنسان دين والتزام عند بنك فيقول له بنك آخر نحن نقرضك هذا المبلغ لتسدد ما عليك عند البنك الآخر بشرط أن تفتح حسابا عندنا فهم الآن يقرضونه هذا المبلغ الذي يسدد به ما عليه عند البنك الآخر من أجل أن يفتح الحساب عندهم لأن في فتح الحساب مصلحه للبنك في فتح الحساب في البنك مصلحه له من جهة أنه يودع فيه المال والبنك يستفيد بتحريك هذا المال فهذا نقول إنه ربا لأنه مثلا أقرضه مئة ألف على أن يردها مئة ألف ومنفعة الحساب للبنك فهذا الذي قلنا إنه ربا ولا يجوز أما قضية التمويل وأن البنك يعني يشترق في التمويل أن يكون له حساب عنده من أجل أن يخصم منه مبلغ التمويل فهذه غير مسألة القروض. نعم. يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من العمون لموظف الشركة في تخفيض بيع عقار عن طريقه وهو موظف وهو موظف صاحب عقار ولا توجد مضرة لصاحب الشركة إذا كانت هذه الشركة خاصة وليست منشأ حكومية وتعمل في قطاع ما. فهل يجوز لي أن أعطي الموظف الذي يعمل في الشركة شيئا مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركة نقول هنا إذا كانت الشركة تمنع من هذا فلا يجوز لأن المسلمين على شروطهم ومعنى هذا أن الشركة اشترطت على العامل لديها أن لا يأخذ شيئا فلا يجوز أن نعينه على المحرم وهو مخالفة الشرط فالمسلمون على شروطهم. أما إذا كانت الشركة لا تمنع من هذا بل تسمح لموظفية أخذ يعني أشياء من العملاء فإننا ننظر هل هذا الاعطاء تترتب عليه مضره للشركة أو مضره لعميل آخر كان يقدمه عليه مثلا يكون الآن المفترض أن العمل يقول للعميل الفلاني فيقدم هذا عليه فإن هذا العجوز لأنه لا ضرر ولا إضرار أما إذا كانت الشركة لا تمنع من هذا ولا يترتب على ذلك ضرر بالشركة ولا ضرر بعميل آخر فلا بأس فيما يظهر لي والله أعلم ما دام أن هذه الشركة خاصة يقول حفظكم الله ما الفرق بين ربا الشفاعة والرشوة الرشوة مال يعطى للعامل مقابل منفعة يستحقها الإنسان من هذه الجهة أو لدفع مضرة عنه تطلبها هذه الجهة فهذا عامل يعمل في هذه الجهة فيعطى إما لجلب منفعة أو لدفع شيء مطلوب منه لهذه الشركة أو لهذه الجهة فموظف في جهة حكومية فيأتي انسان فيعطيه مقابل أن يوظف في هذه الجهة. هذه رشوه أما ربة الشفاعة فهو أن يتوسط الإنسان بجاهه وشفاعته ومكانته لجلب منفعة أو دفع مضره لآخر ثم يأخذ على هذا شيئا. سواء كان مشترطا عند الأصل أو في الأول أو لم يكن. مشترطا هنا عدة أسئلة فيما يتعلق بالجمعيات المتداوله بين الموظفين أو الناس هل هي من باب القرض الذي جرى نفعا أو من باب القرض الحسن هذه إن شاء الله على كل حال ستأتي في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا وفي الجملة أنا أقول إنها جائزة وليست من باب القرض الذي جر نفعا كما سنبينه إن شاء الله عند طرح المسألة يقول حفظكم الله أود أن أسأل عن حكم استخدام البطاقات التي تصدرها بعض المحلات والجمعيات بحيث يتم احتساب نقاط بناء على بناء على مشترياتك ومن ثم يتم استبدال هذه النقاط لديهم بعمل فصومات على قيمة الفاتورة هذا نفس السؤال الذي أجبنا عنه سابقا إذا كانت هذه المكافأة يأخذها كل من حقق المطلوب فهذه مكافأة لا بأس بها والأصل في المكافأة التوسعة بشرط أن لا تكون قمارا أما إذا كانت تدخل في باب القمار يمكن أن يحصل عليها ويمكن أن لا يحصل عليها فهذا لا يجوز تكرر السؤال حفظكم الله عن ما يسمى بالتسويق الشبكي تسويق الشبكي خداع عالمي في الجملة وكل الشركات التي درستها فيها موانع شرعية من صحة معاملاتها ولذلك نحن نقول كإطار عام إن التسويق الشبكي لا يجوز لأنه في الأنظمة التي يعمل بها في التسويق الشبكي طبعا التسويق الشبكي غير الشراء الشبكي يعني شراء الشبكي شراء عن طريق الإنترنت هذا شيء آخر لكن التسويق الشبكي اصطلاح خاص بنظام معين يتم فيه ترويج سلعة معينة أو بيع سلعة معينة ويكون فيه مكافآت ويكون هناك جانبان في هذه المكافآت وضوابط معينة طبعا كل الشركات التي درستها في التسويق الشبكي فيها موانع شرعية وقد جاءتني شركة مرة في مكتبي وعرضت علي نظامها وقلت لهم فيها من الموانع كذا وكذا وكذا فقالوا فإن تركنا هذه الموانع قلت إذا تركتم هذه الموانع فانه يجوز لكن من الصعوبة بمكان أنهم يتخلصون منها ولذلك لم يبلغني أنهم غيروا شيئا في نظامهم ولذلك نحن نقول الاصل أن نقول إنه لا يجوز فإذا كان هناك شركة معينة يراد السؤال عنها فهذه ننظر فيها ان كانت مما درسناها سابقا ف. نفتي فيها بما علمنا عنها أما إذا كان هناك شيء جديد وتخلص فيه من الموانع فهذا ينظر فيه بحسبه وعلى كل حال الأصل الذي وجدناه أن هذه الشركات فيها خداع عالمي وفيها شيء من غسيل الأموال هذا غير المخالفات الشرعية في نفس المعاملة التي يتعاملون بها فنحذر من هذا إلا إذا وجدت شركه معينة تدرس على حذف هذا شيء آخر نعم يقول إذا قال البنك إذا فتحت الحساب عندي أعطيك بطاقة تستطيع بها أن تستعمل المطاعم في مطارات العالم مجانا فما حكم فتح الحساب بهذه النية فتح الحساب في البنك هو في الحقيقه ايداع هو ايداع وهو اذا لم يكن يترتب عليه فوائد وزوائد فهو لا باس به لكن القضيه الان انه اذا فتح حسابا يعطى مكافاه فيعطى بطاقة فيها تخفيضات أو نحو ذلك هذه في الحقيقة منفعه مقابل هذا المال لكن هذا ليس بقرض ليس بقرض وإنما هو وديع وأنا في الحقيقة هذه المسألة أشكلت علي من لبعض الأمور فلا, فلا فلما أن أقول فيها بالحل ولا بالحرمة. أعني ما يعطى لعملاء البنوك من غير الهدايا المعتادة التي هي التقويم ويعني بعض الأشياء العينية وإنما النقاط يعني الأصل فيها في مثل هذه الأمور حقيقة تحريف لكن لأن هذا ليس بقرب أشكل عليه حقيقة ولم أصل فيه إلى شيء أجزم به بحرمة أو شينة يقول بارك الله فيكم يوجد في بعض البنوك الإسلامية بطاقة ائتمانية مدفوعة مقدما وليس فيها أي مبلغ مالي نعم وإنما يقوم المشترك بتعبيتها بما يشاء من المال نعم ولكن إذا اشتريت بالدرهم لا يأخذون شيئا وإذا اشتريت بأي عملة أخرى فإنهم يخصمون فرق العملة هل هذا جائز؟ طبعا هذه التي تسمى بالبطاقة المغطى يعني البطاقات التأمينية الائتمانية نوعها بطاقات مكشوفة ليست مغطاة بأي رصيد وبطاقات بطاقات مغطاة إما برصيد الإنسان نفسه وإما بتعبئتها كما ذكرها فتشحن بمئة درهم بألف درهم بعشر ألاف ويشتري الإنسان في إطار ما شحن به هذه البطاقة فالبطاقات المغطاة إذا لم يكن في المعاملة يعني زيادات ربوية عند التعاقد فجائزة لأنه لا يترتب عليها زيادات عند العمل فإذا كانت تؤخذ بمبلغ مقطوع يدفعه الإنسان ويشحنها فهي جائزه فهي جائزة تبقى الصورة التي ذكرها الأخ وهو أنه إذا كان الإنسان يتعامل في الامارات مثلا إذا سحب بالدرهم أو اشترى بالدرهم لا يؤخذ شيء لكن لو فرضنا أن رصيده بالدراهم وتعامل عن طريق الإنترنت مثلا واشترى بالدولار فإنهم يأخذون منه قيمة العملة قيمة العملة وفرق العملة وهذا الفرق احيانا يكون أزيد من السوق بمقدار معين فهذا في الحقيقة إذا كان يتم فيه التقابض فورا بمعنى أنهم يسحبونه من الرصيد مباشرة بمجرد أن يتم الشراء تسحب يعني يسحب مقابل هذا المبلغ من رصيده الموجود في البطاقة مباشرة فهذا صرف وحصل فيه التقابض فهو جائز أما إذا كان يحصل تأخير ليوم أو يومين فهذا لا يجوز لأن شرط صحة الصرف التقابض في المجلس التقابض في المجلس وأما الزيادة التي يأخذها البنك عن سعر السوق فهذا على كل حال إذا كانت معلومه متفقا عليها من الأصل فهذا لا باس به لأن هذه على ما يتفقون عليه يعني لو اتفقوا على مبلغ معين يصرف به الدولار أو الدينار أو نحو ذلك وكان معلوما فلا باس بشرط التقابض في يكون يدا بيد نعم. يقول هل يجوز شراء الذهب من بطاقة الماستر كارد وهي التي تسحب من الرصيد المباشرة مجرد أن توضع في المكينة شراء الذهب بالبطاقات بتفصيل فان كانت البطاقه مما يسحب منه الرصيد فورا بحيث يخرج من رصيد المشتري الى رصيد البائع وهو في المحل فهذا جائز لان التقابض قد حصل في مجلس البيت أما إذا كانت البطاقة مما تتأخر أو تحتمل التأخير، فتاخذ ساعة ساعتين، ثلاث ساعات حتى يدخل الحساب، يدخل في حساب البائع، فهذا لا يجوز بالنسبة للذهب، لأنه يشترط التقابل. حتى لو سحب الرصيد من حساب المشتري لكنه لم يدخل في حساب البائع فهنا لم يحصل التقابض. أما إذا كانت البطاقة كما قال السائل أو كما في بعض البطاقات بمجرد أن تتم العملية يسحب من رصيد المشتري ويدخل في رصيد البائع فهذا جائز وهو من التقابض. يقول بارك الله فيكم من يرى ضعف حديث من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية الحديث من يرى ضعف الحديث هل يجوز له ان يفتي الناس بجواز ذلك بناء على ضعف الحديث من لم يصح عنده الحديث فله أن يفتي بالجواز لأنه لا يوجد دليل على المنع سوى هذا الحديث سوى هذا الحديث فإذا لم يصع عنده الحديث ولم يرى أن الشفاعة من القربات التي لا يؤخذ عليها مقابل هذه علة ثانية فله أن يفتي بالجواز الجواز ويرى أن هذا من باب المكافأة على المعروف الذي لم يعارضه الحديث الآخر لأن الحديث الآخر عنده ضعيف نعم يقول أحسن الله ليكم بعض الناس يتعامل مع البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ويقول أتعامل معهم وإن كان هناك مخالفة في المعاملة فالمعاملة في ذمتهم لأني أتعامل معهم على أساس أن معاملتهم إسلامية وليس عندي علم أميز هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا يقول توجيهكم فيها نعم التعامل مع البنوك الإسلامية التي لها هئات شرعية جائز في الجملة لكن إذا كان في المعاملة مخالفة ظاهرة أو شك الإنسان فيجب عليه أن يسأل أهل العلم لا سيما أن الأمور اختلطت لكن عاميا ذهب وتعامل مع البنك الإسلامي الذي عنده هيئة شرعية ولم يظهر له في المعاملة مخالفة فهذا جائزه على الأصل لكن قضية أضعها في رقبة اللجنة الشرعية وأخرج سالم هذا ما يصلح إذا ظهر لك في أن في المعاملة مخالفة فلا تقول أنا ما يهمني اللجنة أفتد لا بد إما أن تسأل أو تتوقف تترك هذه العملية فنحن نقول الذي يتعامل مع البلوك الإسلامية إما أنه لا يظهر له في المعاملة شيء لا يظهر له في المعاملة شيء ولم يخبره أحد عن شيء في هذه المعاملة والأصل أن هذه البنوك الإسلامية لها هيئات استشارية فهذا جائز وإن كنا نوصي بالسؤال أما إذا ظهرت في المعاملة مخالفة أو سمع المتعامل أن في المعاملة مخالفة فلا يجوز له أن يقدم بحجة أن عندهم هيئة شرعية بل لا بد من السؤال حتى تبرأ الدم يقول أحسن الله ليكم بعض من يدعي العلم يقول الحاكم قد يكون مسلما ولكنه حاكم غير شرعي فالحاكم المسلم هو الذي فالحاكم المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله وله معاصم كثيرة نحن لا نكثره لكن لا نعتبره حاكما شرعيا ولا نرى طاعته من طاعة الله ولا من العبادة التي يتقرب بها إلى الله ونطيع هذا الحاكم من باب المصلحه فقط كما يطاع الحاكم الكافر يقولون إن هذا القول من قول أهل السنة فهل ننكر عليهم ونبدع قولهم هذا أم نسكت الشيطان لا يأتي الإنسان من طريق واحد فقط الشيطان قال بين يدي ربنا سبحانه وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. فالشيطان يأتي الإنسان من طرق متعددة ومن هذه الطرق أن الشيطان يسول لبعض الناس أن الحاكم المسلم الذي استقر له الأمر وتم به وله الأمر قد لا يكون حاكما شرعيا تجب طاعته لأنه حاكم وإنما يطاع من أجل المصلحه لأن بعض الناس لا يقبل أن يكفر الحاكم لكن إذا قيل له إن هذا الحاكم مسلم ونعوذ بالله من تكفيره ونعوذ بالله من أعراض المسلمين ولكنه ليس بحاكم شرعي لأن عنده معاصي، لأنه لا يحكم بالشريعة فنقول هذا القول قول من جنس الأقوال المبتدعة التي تخالف في أصل المسألة فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من ثبت له الإسلام وثبتت له الولايه وجب الطاعته لأنه ولي أمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى ولا يقولون إن من ثبتت له الولاية وثبت له الإسلام يقال إنه من الصحابة أو يقال إنه من أولياء الله أو يقال كل إنسان بعمله ولكنهم من حيث الولاية يقولون إنه حاكم مسلم تجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى ويذب عن عرضه ولا تنشر أخطاؤه ولا عيوبه ولو كان في لبسه ولو كان في طريقة كلامه لأن إجلال السلطان من إجلال الله وإذهاب هيبة السلطان من طريقة أهل البدع حتى أن أهل السنة والجماعة يقولون إن طريقة وصول الحاكم إلى الحكم قد لا تكون شرعية فإذا وصل إلى الحكم واستقر له الأمر واستقر به الأمر أصبحت ولايته شرعية فلو جاء إنسان تغلب بالسيف لا يجوز له أن يتغلب بالسيف لكن لو تغلب وتولى وتم له الأمر أصبحت ولايته شرعية وأصبح حكمه شرعية وتجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى وهذا الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة سواء قلنا إنه لم يكن هناك خلاف اصلا أو أن كان هناك خلاف بين الصدر الأول بتأويل ثم اندثر هذا الخلاف واستقر الإجماع إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر فمن تولى أمر المسلمين من المسلمين و تمت له الولاية فهو حاكم مسلم تجب طاعته بغير معصية الله بإجماع أهل السنة والجماعة أما هذه التفصيلات التي يطرحها بعض الناس وينسبونها لأهل السنة والجماعة فليس عليها دليل ولا أثارة من قول من أقوال أهل السنة والجماعة ممن عرفوا تأصيل هذه المسألة من المتقدمين والمتأخرين أيها الإخوة على الوقت الذي حدده الشيخ حفظه الله فإننا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونبه على تنبيه وهو بالنسبة للإخوة الذين يرسلون أسئلة عبر الورقة يرجى التكرم بأن يكون السؤال واضحا وليس مخطوطة وأيضا مراعاة الكتاب الإملائية يا إخوة، الخطأ الإملائي يعني واحد يعجب في الحقيقة، فأرجو يعني مراعاة الكتابه الكتابة يعني من ناحية الإملائية لأن لا أستطيع أن أقراها في الحقيقة. حاولت أن أعدل بين الأسئلة الورقية والأسئلة الإلكترونية فلم أتمكن. فأثرت الأسئلة الإلكترونية في وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا معكم غدا ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم شكرا